وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفاصل وما أدراك ما يوم الفاصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين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 يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا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 فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين